واعتبر في هذا الباب قصة إبراهيم الخليل عليه السلام في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة فيقول له ألم أقول لك لا تعصني قال الآن لا أعصيك قال الآن لا أعصيك قال فيقول ابراهيم يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزن أخذ من أبي الأبعد فيقال له انظر إلى قدميك فينظر وإذا بذيخ يعني تتحول هيئة والده إلى ذيخ والذيخ ذكر الضباع إلى ذيخ ويؤخذ بقوائمه ويطرح في النار ويؤخذ بقوائمه ويطرح في النار ف. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد فكيف تطلب الشفاعة كيف تطلب الشفاعة بفعل ما يناقضها ويضادها